الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يغفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا